والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أحياكم الله أيها الإخوان والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نعم تفضل تفضل قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليثم صومه فإنما أطعمه الله وسقه أكل أو شرب من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فأكل أو شرب هل يهل يدخل فيه أيضا من فعل شيئا من المفطرات وهو ناس كالجماع مثلا نعم نعم الراجح من قولي العلماء رحمهم الله أنه لا فرق وأن هذا الإنسان معذور بهذا النسيان وإنما ذكر الأكل أو الشرب لأنه هو الغالب الذي يحصل به النسيان وعما الجماع فإنه لا يكاد يقع لأن الجماع يتطلب ما لا يتطلبه الأكل والشرب ويبعد أن يبقى معه يجامع وامرأته معه ولا يذكر أحدهما للصوم كما سيأتي إن شاء الله تعالى الحديث الذي بعده في كفارة من جامع في نهار رمضان فالمقصود أنه يبعد أن يحصل النسيان بالجماع ولكن الغالب أن يحصل ذلك بالأكل والشرب لكثرة الاعتياد لكثرة الاعتياد ولأن ذلك يحصل من الإنسان من غير أن يتهيأ له أو يتطلبه بل يحصل منه على سبيل أحيانا على سبيل غير إرادي أحيانا لكثرة اعتياده عليه فالأقرب الله تعالى أعلم أن كل من وقع له شيء من المفطرات ناسيا فإنه لا شيء عليه لا شيء عليه وكذلك أيضا في غير النسيان كأن يكون الإنسان جاهلا فيظن أن شيئا من المفطرات أنه لا يفطر فإنه بهذا الاعتبار يكون صومه صحيحا يكون صومه صحيحا ولا إثم عليه ولا قضاء قال فليتم صومه فإنما أطعمه الله أطعمه الله وسقاه أي أن الله عز وجل تفضل عليه بهذا وقدَّرَ عليه هذا النسيان ليحصل به ليحصل له به ارتواء او شبع مع صحة مع صحة الصوم فحصلت له مصلحة البدن وحصل له ايضا حقيقة الصيام حصل له حقيقة الصيام و تلاحظون أن مثل هذا من أكل أو شرب في الصوم أو جامع أو نحو ذلك أن هذا الفعل هو من باب خرم الواجب يعني المأمور المطلوب وهذا المأمور يمكن استدراكه بالقضاء فهل يقال إن المأمورات تبقى مرتبطة بالذمة فان حصل ما يخل بها فإن ذلك يرتفع به الإثم ولكن تبقى المطالبة تبقى المطالبة فيؤمر بالقضاء الجواب أن هذا الحديث يدل على صحة صيامه لأن الله عز وجل قال فإن الله أطعمه فإنما أطعمه الله وسقاه نعم، وقال فليتم صومه فلو كان صومه غير صحيح لما أمر بالاتمام. كذلك أيضا جاء في في رواية للحديث من رواياته وليس في الصحيحين وإنما هي عند الدارق طني وهي رواية ثابتة صحيحة. ولا قضاء عليه. وجاء أيضا عند بن حبان والحاكم والبيهقي والدارق طني وهي رواية ثابتة واسنادها حسن. من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة لاحظ من أفطر وهنا لم يحدد الأكل ولا الشرب فمن أفطر بشيء من المفطرات سواء كان ذلك عن طريق الأكل أو الشرب أو الجماع أو غير هذا ويكون بهذا الاعتبار يكون, ها يكون هذا يعني الأكل والشرب على سبيل النسيان وما في معناه يكون مستثنا من القاعدة وهي أن من أخلى بشيء من المأمورات طلب به فإن كان له عذر فإنه يرتفع عنه الإثم فحسب مثل ما يقال الآن في مسائل تتعلق بالعبادات الأخرى لو أن الإنسان تعدى المقات ولم يحرم جاهلا ذاهلا ناسيا فهل يأثم وهو مريد للحج أو العمرة الجواب أنه لا يأثم لكن بماذا يطالب هل يقال أحرم حيث تذكرت الجواب لا يقال ارجع فهذا مأمور لابد من تحصيله لحظتم الفرق فهذه قاعدة المأمورات المطلوبات الشرعية يرتفع الإثم لكن تبقى المطالبة فهذا يستثنى يستثنى من ذلك ليكون صومه صحيحاً الله تعالى أعلم. نعم تفضل. يقول بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل إذ جاءه رجل وهذا الرجل ليس المذكور في الظهار الذي ظاهر من امرأته في شهر رمضان لغلبة شهوته وشدتها وهو سلم بن صخر رضي الله تعالى عنه وأرضاه ظاهر من امرأته ثم ثم واقعها ف فهذه واقعة أخرى جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت وفي رواية أخرى من حديث عائشة احترقت احترقت وهذا يدل على أن الرجل كان يعلم كان يعلم حكم الجماع في نهار رمضان أنه حرام بصرف النظر عما يلزمه من الكفارة مثلا ثم أيضا قوله هلكت أو احترقت يدل على أن الرجل فعل ذلك عامدا ذاكرا لصومه فاجتمعت فيه هذه الشروط فلم يكن له عذر في ذلك قال ما لك قال وقعت على امرأتي في رمضان وقوله هنا وقعت على امرأتي لا يؤثر لأنه لو وقع على أجنبية فإنه يلزمه ما ذكر وزيادة وهو أنه فعل فاحشة فيقام عليه الحد وقعت على امرأتي في رمضان وأما قوله في رمضان فإنه يؤثر وذلك لو أنه وقع عليها في غير رمضان في صوم التطوع مثلا فإنه لا يلزمه لا القضاء ولا الكفارة لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن صيام التطوع أن الصائم أمير نفسه كما دل على ذلك السنة وكذلك لو أنه وقع على امرأته في صوم أوجبه على نفسه ولم يجب الشرع تدانا وهو النذر فإنه يحرم عليه أن يفطر في صيام النذر ولكنه لا تلزمه الكفارة وكذلك لو أنه جامع امرأته في صوم واجب على سبيل الكفارة ككفارة اليمين وكفارة الظهار أو كفارة القتل نعم، فمثل هذا يحرم عليه أن ينقض الصوم لأنه صوم واجب ولكن لو أنه واقع امرأته في مثل هذه الحال فإنه لا تلزمه كفارة لا تلزمه كفارة حتى في الظهار المظاهر الأرجح من أقوى الأهل العلم أنه, أنه لا يجوز له أي جامع في صيام الشهرين ليلا ولا نهارا واضح أن صومه ينتقض حتى, حتى لو جامع في الليل فيلزمه أن يأتي بشهرين متتابعين من قبل أن يتماس لكن لو أنه جامع بالنهار على الأقل حتى نخرج من خلاف أهل العلم في أنه ينتقذ صومه هل يلزمه كفارة أخرى؟ الراجح أنه لا يلزمه كفارة أخرى بل هي كفارة واحدة كما دل على ذلك السنة الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمقصود أن الصوم الواجب سواء كان على سبيل الكفارة أو كان ذلك على سبيل النذر ما وجبه النساء عليه أو كان على سبيل القضاء لو قضى يوما من رمضان ثم جامع فإنه لا يجب عليه بذلك الكفارة المذكورة هنا وإنما يحرم عليه و يستغفر الله ويتوب ويأتي بيوم مكانه ويأتي بيوم مكانه فالحاصل أن هذه المذكورات هنا في نهار رمضان والوقاع بغض النظر عن كونها امرأته كل ذلك معتبر لكن لو أنه أكل في نهار رمضان أو باشر في نهار رمضان باشر من غير جماع فما الحكم؟ عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر وبعض أهل العلم يقول إنه لا يقضي هذا اليوم ولا ينفعه قضاءه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزيه صيام الدهر ولو صامه وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين البتيمي رحمه الله والمسألة فيها خلاف معروف قديم وعلى كل حال الأحبط أن يصوم ويستغفر الله ويكت ويتوب ويكثر من صيام التطوع فعلى كل حال إذا أفطر بغير الجماع فإنه ليس عليه كفارة سواء كان ذلك بالمباشرة أو كان ذلك بالأكل أو الشرب يقول وأنا صائم هذا قيد أيضا معتبر لأنه لو كان مفترا لمرض أو كان مفترا لسفر او لو كان مفترا من غير حيلة انسان لم يصم ذلك اليوم وجد نفسه جائعا او لعب في اول النهار فاصابه العطش فشرب ثم بعد ذلك بدا له ان يواقع امرأته فهل نقول عليه الكفارة الاقرب انها لا تلزمه الكفارة بخلاف من اكل او شرب احتيالا ليتوصل بذلك إلى إلى الوقاع. فإن القاعدة أن المحتال يعامل بعكس قصده فلا ينفعه الأكل ولا الشرب الذي أراد به أراد به أن يتوصل إلى الجماع. ويقال عليه الكفارة وهو كمن أبطل صومه بالجماع ولا فرق. يقول وفي رواية أصبت أهلي في رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة هل تجد رقبة تعتقها هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصله ما قال هل أنت عامد ولا ناسي وهل تعلم أو لا تعلم فقد يفهم منه أن ذلك على سبيل العموم كل من واقع أهله في نهار رمضان فإنه يجب عليه هذه الكفارة فإن كان جاهلا أو ناسيا فهو معذور من جهة أنه لا يأثم لكن يجب عليه الكفارة هذا يمكن أن يفهم من الحديث كما فهمه بعض أهل العلم والأقرب الله تعالى أعلم أن ذلك يختص بالعامد الذاكر لصومه والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصله لأن الحال تدل على ما سبق كما ذكرت من أن هذا الإنسان قال احترقت هلكت وهو يعرف الحكم وقعت أهلي في نهار رمضان وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم فالرجل جاء متعثرا منزعجا ولو كان ناسيا لما حصل له مثل هذا كذا لو كان لو كان جاهلا ولهذا خصصه جمهور أهل العلم بأن ذلك يكون في العامد فقط في المتعمد نعم وقوله هنا هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيع إلى آخره ذكر خصال الكفارة على سبيل الترتيب وهذا هو الذي تضافرت عليه الروايات أن ذلك على سبيل الترتيب وجاء في رواية بأو مما يشعر بالتخيير ولكن رواية الترتيب هي المعتمدة عند أهل العلم وقد رواها أكثر من ثلاثين من الرواة من روى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فعلى كل حال وحتى رواية حتى رواية, رواية التي ظاهرها التخير يمكن أن تخرج بأن ذلك على سبيل التقسيم لأن أو تأتي, تأتي لمعنى التقسيم كما قال الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم إلى آخره على قول الإمام الشافع رحمه الله أن ذلك للتقسيم أن ذلك للتقسيم والمسألة فيها خلاف معروف وليس هذا محل الكلام عليها وكذلك في قوله تبارك وتعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارا تهتدوا وكذلك وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى فإن اليهود يكفرون النصارى والنصارى يكفرون اليهود ولا يقولون إنهم يدخلون الجنة بحال من الأحوال ولا يقولون إنهم على اهتداء فأو في هذه الآيات للتقسيم، وليست، وليست للتأخير، نعم، فيمكن أن تفسر الرواية أو تفسرها الرواية الأخرى التي عليها عامة الرواة، وهي الترتيب، رواية الترتيب، فيكون مراد بأو التقسيم، والله تعالى أعلم، وأيضاً هل تجد رقبة تعتقها؟ هل تجزئه أي رقبة؟ هل لابد من الإيمان؟ هل يجزئه أي رقبة الله عز وجل قيد الرقبة بالإيمان أين في كفارة القتل تحرير رقبة مؤمنة وأطلقها في الظهار كما أطلقها في اليمين أليس كذلك في الظهار وفي اليمين طيب وهنا في صيام الكفارة الجماع مطلقة فهل يحمل المطلق على المقيد هل نقول إن الكفارة هنا المطلقة محمولة على المقيدة بالإيمان في كفارة القتل هذا يحتمل لأن أحوال المطلق مع المقيد لا تخرج عن أربع لا تخرج عن أربع في اثنتين منها الحكم ظاهر لا إشكال فيه أنه يحمل أو لا يحمل كما إذا اتحد الحكم والسبب فإنه يحمل المطلق على المقيد مثل ما قال الله عز وجل في كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام نعم عفواً قال الله في كفرة اليمين نعم فيطعموا عشرة مساكين تحرق نعم من أوصل ما تطعمون أنيكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم نعم فصياموا ثلاثة أيام هذه مطلقة وفي القراءة الأخرى الأحادية صحيحة الإسناد ثلاثة أيام متتابعات فإذا جمعت هذا مع هذا الآن الحكم واحد ولا مختلف لا الحكم هو الصيام والسبب اليمين أليس كذلك اليمين ففي هذه الحال يحمل المطلق على المقيد بلا إشكال اتحد الحكم واتحد السبب وأما إذا اختلف الحكم والسبب إنه لا يحمل المطلق على المقيد كما قال الله عز وجل في الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وفي حد السرقة فاقطعوا أيديهما عفوا والسرقة, والسرقة فاقطعوا أيديهما الآن السبب ما هو هنا السرقة هناك الطهارة أليس كذلك والحكم هنا قطع هنا غسل اختلف الحكم والسبب فلا نقول القطع إلى المرفق هنا لا إشكال أنه لا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق يبقى صورتان فيهما خلاف وإحداهما الخلاف فيها أقوى من الثانية فيما إذا اتحد الحكم واختلف السبب اتحد الحكم هنا هذا المثال اللي عندنا نعم عندنا كفارة الجماع في نهار رمضان وعندنا تفطارة القتل في كل واحد منهم الصوم الحكم واحد ولا مختلف واحد الصوم من حيث هو لكن السبب السبب مختلف هنا جماع في رمضان وهنا القتل فهذا في خلاف بين أهل العلم هل يحمل فيه المطلق على المقيد فيقال إن الرقبة يجب أن تكون مؤمنة ولا لا والعكس لو اختلف الحكم والتحد السبب مثل الآن في التيمم في الطهارة الله عز وجل قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وفي الوضوء قال اغسلوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فالسبب واحد وهو الطهارة والحكم مختلف هنا غسل وهنا مسح في التراب أو الصعيد جيد ففي هذه الحال أيضا هل يحمل المطلق على المقيد ويقال يمسح إلى المرافق فالحاصل أن الكثيرين من أهل العلم يقولون أن الرقبة يجب أن تكون أن تكون مؤمنة نعم بالشروط المعروفة قادرة على العمل إلى آخره نعم قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال لا وفي بعض الروايات أنه قال وهل أتيت إلا من الصوم وبهذا ي... يعلم أن الإنسان الذي به شهوة غالبة لا يتمكن معها من الصيام أن ذلك يكون من قبيل العذر في حقه الذي به الشبق وهو الشهوة القوية الغالبة طبعا هذا الإنسان بينه وبين الله عز وجل لا أحد يستطيع أن يقيس مقدار شهوته جيد لكن بينه وبين الله تبارك وتعالى في من الناس من يتضرر ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين وكل ما صام نقضه كل ما صام نقضه وهذا موجود نعم فمثل هذا يكون ذلك عذرا له يكون ذلك عذرا له فعلى كل حال الرجل قال لا والنبي صلى الله عليه وسلم وكله إلى إلى إيمانه وإلى ذمته ما حقق معه ما قال ليش ما تستطيع تصوم وما هو عذرك وهل أنت قادر على صيام رمضان ولا من أنت قادر على صيام رمضان فيبين للإنسان الحكم ويمكن أن ينبه لضعف التدين عند كثيرين ومراقبة الله عز وجل يبين له أن مثل هذه المسائل ينبغي للإنسان يتقي الله عز وجل فيها وأن الله حسيبه وأن المسألة لا يحللها فتوى المفتي وأن ذلك بينه وبين الله عز وجل نعم فالحاصل أنه عذره قال لا فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق هو المكتل هذا تفسير من, تفسيره من الراوي وهذا المكتل مثل ما يقال الزنبيل مثل الزنبيل مثل ما نقول الآن القلة من التمر وهذا جاء في بعض الروايات أنه يسع خمسة عشر صاعا نعم وفي بعضها أن فيه عشرين صاعا من التمر فإذا كان على الخمسة عشر يكون كل واحد يعطى كم ويحتاج يطعم ستين مسكين كل واحد يعطى كم ها؟ نصف صاع خمسة صاع كيف يعتمد ربع صاع يعطى ربع صاع كل واحد يعطى مد واضح و... وأما رواية العشرين أو في بعض الروايات بالشك يسا عشرين أو في عشرين أو في خمسة عشر. نعم فالحافظ بالحجر يجمع بين هذا وهذا بأن رواية العشرين هي بيان لما فيه ورواية الخمسة عشر بيان للقدر الواجب عليه أو المجزئ فالمقصود أنه يطعم لكل مسكين مدا وهل يجب استيعاب العدد؟ الراجح أنه يجب استيعاب العدد فكل ما ذكر الله عز وجل فيه المساكين العدد المساكين فإنه يجب استيعابهم يجب استيعاب العدد يطعم ستين مسكينا ما يعطي طعام ستين مسكين لواحد وما ذكر فيه نعم قدر, قدر, قدر المطعم الطعام نعم فإنه يكفي يدفع فإنه يجزيه أن يدفع العدد الكثير لواحد مثل من عجز عن صيام رمضان لزمانته مثلا لمرض لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا فهل يجزي أن يجمع طعام شهر كامل ويعطيه لمسكين واحد يجزيه لكن ما ذكر الله عز وجل فيه العدد فالأرجح أنه يجب فيه الاستيعاب والله عز وجل له حكمة في هذا يصل الإحسان والبر وهذا الطعام لأكبر قدر من المسلمين وينتفعون به طيب هنا قال أين السائل؟ قال أنا قال خذ هذا فتصدق فتصدق به فتصدق به هنا لم يذكر القضاء ما قال يجب عليك أن تقضي هذا اليوم وقد جاء ذلك في بعض الروايات ولكنها لا تخلو من ضعف ولذلك حكم عليها شيخ الإسلام أبن تيمي رحمه الله بأنها باطلة أن هذه الروايات باطله. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل هنا أنه أمره بالقضاء لا يعني أنه لا يجب القضاء أنه لا يجب القضاء عليه نعم فيحتمل أنه ذكره له وما نقل ويحتمل أنه وكله إلى أنه إلى علمه بذلك من أفطر يوما من, يوم من رمضان فعليه أن يصوم يوما مكانه ولكن هل يجب عليه شيء زائد من الكفارة او لا يجب هذه مسألة هذه مسألة اخرى والله تعالى اعلم ولهذا ذهب جمهور من اهل العلم الى انه يجب عليه ان يقضي يوما مكانه اضافة الى اضافة الى هذه الكفارة طيب هنا قال خذ هذا فتصدق به فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يعني الحرتين المدينة بين حرتين وحجارة سوداء حجارة بركانية تحيط بها فما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أن يابه طبعا هذا الرجل ما عمل استبانه واستقراء وحتى عرف إنه هو أفقر إنسان وإنما هذا تعبر به العرب نعم لبيان حقيقة الحال التي عليها الإنسان فقد يوجد من هو نظير لهذا الإنسان ومن ولذلك بعض الناس الذين يتكلفون في مثل هذه القضايا ويرون أنها من الدقة في التعبير كلامهم ليس ليس في محله وإن كان أحيانا يستهوي السامعين نعم يقول فضحك حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك أطعمه أهلك هل هذا على سبيل الكفارة وبناء عليه قال يجوز للرجل أن يدفع كفارته لمن يعول لمن يجب عليه نفقتهم وهذا في إشكال أو يقال بأن هذا يختص بهذا الرجل مع أنه لا دليل على التخصيص والأصل في الأحكام أنها عامة أو يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على بيت المال وأعطاه هذا نيابة عنه في التكفير في الكفارة ناب عنه النبي صلى الله عليه وسلم دفعها عنه من بيت المال <تصفيق> فصح بهذا الاعتبار أن تدفع ولو على من يعول فيكون ذلك كفارة مجزئة قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نيابة عنه وهذا أيضا لا يخلو من إشكال عند التأمل فإن النائب يقوم مقام المنوب عنه أو يقال بأن هذا أعطاه إياه النبي صلى الله عليه وسلم مساعدة لما ذكر حاله وفقره وتطلعت نفسه إليه وبقيت الكفارة في ذمته أو يقال أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إحسانا وصدقة ومساعدة والكفارة سقطت عنه للعجز سقطت عنه لعجزه عن ذلك هذا قول له وجه وقد نقل عليه الوزير ابن هبيرة رحمه الله الإجماع وهذا الإجماع لا يصح قال إلا, إلا ما جاء في أحد القولين عن الشافعي والواقع أن الذين خالفوا في هذا أكثر فالإجماع لا يصح بحالة من الأحوال مع أن هذا القول لا يخلو أيضا من إشكال فإن مثل هذه الكفارات القول بسقوطها وأنها لا تتعلق بالذمة قولوا لا دليل عليه وهذا ليس ليس بصريحا في ذلك فالعصر بقاء مثل هذه الديون لحق الله عز وجل أنها تبقى في ذمة في ذمة المكلف فمتى ما قدر على ذلك فإنه يخرجها فإن مات ولم يخرجها وله مال أخرجت من تريكته قبل قسم قبل قسم الميراث قبل قسم الميراث. فالحاصل أن هذا الحديث فيه ملابسه يحتمل هذا ويحتمل هذا ويحتمل هذا، والذي أظنه والله أعلم أضرأ للذم أنه أن الإنسان لا يدفع ال ال الكفارة بحال من الأحوال لمن يعول لمن يجب عليه فقتوم، وكذلك إن كان عاجزا في الحال فإنه يطالب بها يطالب بها بعد ذلك وتبقى وتبقى في ذمته نعم كما أنه في هذا الحديث لم يتعرض للمرأة فهل يقال بأن المرأة أصلا لا يلزمها شيء لأنها مفعول به والرجل هو المجامع وهو الذي صدر منه الفعل كما قال بعض أهل العلم. هذا فيه بعد لأن الجماع فعال فهو فعل مشترك بين الرجل والمرأة ولذلك يجب على المرأة الحد إذا زنت مع أن الرجل هو الذي يزني بها فيمكن أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للمرأة لأن الرجل هو السائل فأخبره عما يتصل به ويمكن أن يقال أيضا لأن النساء شقائق الرجال فإذا عرف ما يلزمه فإنه يطبق ذلك على عن نعم، إلا إذا كانت المرأة مكرهة إكراها ملجئا نعم بحيث إنه لم يعد لها قدرة على الرد والتصرف والتخلص منه أو ما في حكم الإكراه الملجئ مثل هددها بالقتل أخذ مسدس وحطه عند رأسها مع أنه ما ربطها واضح فاستسلمت له أو هددها بالضرب ونحو ذلك ويفعل يغلب على ظنها أنه يفعل أو بأن يحبسها أو نحو ذلك فهذا يعتبر هذا الإكراه تعذر به وصومها صحيح على الراجح ولا يلزمها كفارة ولا قضاء مثل من فتح فمه ثم صب فيه الماء أو وضع فيه الطعام فإنه لا إشكال أن صومه صحيح والعلم عند الله عز وجل فضلها أبو ح أبو حمد يبينا نمشي نسرع أكثر من هذا أقول أبو حمد يبينا نمشي أكثر يبينا ننتهي يوم الثلاثاء فسنهجتهد إن شاء الله غدا إن شاء الله يجون يحصلونه وتحط على قال لنا الاخوه تفضل يا الله سبحانه الله عنه الله في حديث آخر عندكم في نسخة أخرى؟ في حديث لم يقرأه؟ ها؟ كيف؟ وشه؟ حديث أنس؟ قرأه؟ قرأت حديث أنس كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم هذا ساقط من هذه النسخة طيب في هذا الباب باب الصوم في السفر وغيره. و هذا الحديث هذا هذا الباب ذكر فيه هذه الأحاديث التي سمعتم مما يتصل بالصوم في السفر. وذكر فيه أيضا. بعض ما يتعلق بالقضاء قضاء رمضان وأيضا من مات وعليه صوم وكذلك ما يتصل بتعجيل الفطر وما جاء في الوصال وبعض هذه الموضوعات لا تعلق لها بأصل الموضوع الذي هو أصل الباب الذي هو الصوم في السفر ومنها ما يتصل به اتصال مباشرا ومنها ما يمكن أن أن يوجد له وجه ارتباط مثل ما يتعلق بالقضاء ومن مات وعليه صوم فإن هذا الإنسان الذي رخص له أن يفطر في السفر مثلا كيف يقضي وهل ينتظر إلى رمضان آخر مثلا يمكن أن يخرج بهذه الطريقة يعني إراد بعض الأحاديث ومن الأحاديث ما ليس له سلة أصلا ولهذا قال وغيره فعلى كل حال الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر وكان كثير الصيام قال إن شئت فاصم وإن شئت فأفتر هنا هذا السؤال أطلقه ولم يقيد ذلك بصيام الفرض ولا بصيام ولا بصيام التطوع وهذه العبارة هنا المفسرة وكان كثير الصيام تشعر بأن ذلك في غير في غير رمضان يكثر صوم التطوع لكنه جاء في رواية عند مسلم أنه قال يا رسول الله أجد في قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه هذا يشعر أنه في وين في رمضان في رمضان وليس تطوع رخصة من الله يعني الفطر في في رمضان وكذلك في رواية عند أبي داود أنه قال يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه صاحب ظهر يعني عنده دابة يؤجرها يكريها نعم أعالجه أسافر وأكريه وربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة عليه وأجدني أن أصوم أهوى علي من أن أؤخره فيكون دينا علي فقال أي ذلك شئت يا حمزة خيره بين هذا وهذا ولم يذكر له شيئا يفضل على الآخر ما فضل له الصوم ولا فضل له الفطر في هذا في هذا الحديث نعم وكذلك الحديث الآخر حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه نعم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة نعم فهذا في شهر في شهر رمضان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم في شدة في شدة الحر وكذلك حديث أنس كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم هذا الحديث اللي سقط عندكم نعم فمثل هذه الأحاديث تدل على أن الصوم في السفر لا يعاب وأن الفطرة أيضاً وان الفطرة لا يعاب وان الفطرة لا يعاب وأيهما أفضل يمكن أن يقال إن من يشق عليه إن من يستوي عنده الأمران أو لا يجد مشقة للصوم إلا المشقة المعتادة فإن الأفضل في حقه الصوم لأنه أضرع للذمة لأنه أبرأ للذمة ولا يخفى أن الإنسان حينما يصوم أيضا مع الناس فإنه بهذا الاعتبار يكون أسهل ذلك عليه من القضاء أضف إلى ذلك أنه يكون قد أوقع الصوم في وقت في وقت فاضل بخلاف ما رصامه من شوال مثلا او غير ذلك ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه انه كان يحب ان يقضى الصوم من رمضان في عشر ذي الحجة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ما من ايام افضل عند الله عز وجل فلذلك فضلها بعض اهل العلم على العشر الاواخر من رمضان فكان عمر رضي الله عنه يحب ان يجعل القضاء فيها ليكون ذلك مكافئا ل إقاعه في رمضان في محله الأصلي، فالمقصود أن مثل هذا إذا كان يستوي الأمران أو لا يشق عليه إلا المشق المعتاد، كما هو الغالب في حال الناس اليوم في الطائرة وفي وفي السيارات لربما مكيف ولا يجد مشقة أو لربما لا يذهب إلا بعد العصر، فمثل هذا قد يقال الأفضل في حقه أن يصوم. أما من كان يشق ذلك عليه. لكنها مشقة محتملة لكنها أكثر من المعتادة فهنا الأفضل له أن يفطر الأفضل له أن يفطر وأما إن كانت المشقة غير محتملة كالإسان الذي يمرض من الصوم أو يغمى عليه أو نحو ذلك فهذا يكره في حقه الصيام كراهة شديدة وقد يحرم إذا كان ذلك يفضي به إلى ضرر معتبر أو إلى العطب يفضي به إلى الهلاك، فإنه يحرم ذلك عليه، ولهذا يقال يفصل في مسألة الصيام في السفر، ولهذا تجدون في الأحاديث الأخرى، نعم، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، قاله في هذا، قاله في حق رجل قد أصابه ما أصابه من جراء هذا الصوم الناس قد اجتمعوا عليه نعم زحاما ورأى رجلا قد ظلل عليه لماذا اجتمعوا عليه لأن الرجل وصل به الحال إلى حد أضر بنفسي وأشفى به إلى الهلكة فاحتاج إلى أن يتجمهر الناس عليه فإنهم لا يجتمعون إلا على مثل هذا إنسان هو ما عليه إنسان في حاله شديدة أو نحو ذلك فقال ليس من البر الصوم في السفر فمقتضى الجمع بين هذه الأحاديث هو أن يقال إن سبب ورود الحديث يفسر ويبين ويبين المراد مع أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن هنا لماذا نقول إن سبب ورود الحديث مؤثر نظرا للروايات والأحاديث الأخرى يعني لو لم يوجد عندنا إلا هذا الحديث فقط ليس من البر الصوم في السفر كان قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فليس من البر فالافضل للإنسان حتى لو كان ما يتعب من الصوم الافضل له أن يصوم لكن لما وجدت الأحاديث الأخرى وصوم النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة الحر نعم فإنه لا يقال مع ذلك بأن بأنه ليس من البر الصيام في السفر وإلا لم يصوم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبعد الناس عن التكلف وهو أتقى الناس أتقى الأمة لله تبارك وتعالى وأحرص الأمة على البر فكان يصوم في السفر عليه الصلاة والسلام ويصوم من أصحابه من يصوم ولا ي... ولا يعيب أحد على على أحد فهذا حديث جابر رضي الله تعالى عنه يدل على أن من يتضرر فإن ذلك لا يكون من قبيل البر في حقه فقد يكون محرما وقد يكون مكروها كراهة, كراهة شديدة وعلى كل حال الجمهور من أهل العلم على أن من يطيق الصوم في السفر ولا يتضرر منه فإن الأفضل, الأفضل له أن يصوم قال ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم وهذه الزيادة على كل حال حينما أوردها الإمام مسلم رحمه الله تعرفوا أنه يريد الحديث الذي هو الأصل في الباب ثم يورد بعده الروايات الأخرى وقد يكون فيها ما يكون من رجل فيه كلام أو نحو ذلك وذلك لا يضره ولا ينقص قيمة الصحيح فعلى كل حال الإمام مسلم رحمه الله قال بعدما أخرج هذا الحديث قال سعد كان يبلغني عن يحيى ابن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث عليكم برخصة الله التي رخص لكم قال فلما سألته قال لم يحفظه يعني هذه الزيادة فهي ليست من الأصول عند عند مسلم نعم والله أعلم نعم حضر عفواً. عفواً. الحديث الآخر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمن الصائم ومن المفطر قال فنزلنا منزل في يوم حار الحاصل أن هؤلاء كانوا في حر شديد ومنهم من كان صائما فلم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قال في حق ذلك الرجل ليس من البر ليس من البر الصوم في السفر قال فساقط الصوام يعني حينما نزلوا مباشرة أخذوا أماكنهم من الأرض لتعبهم لقلة نشاطهم ليس فيهم جهد أن ينصبوا الخيام وأن يهيئوا المكان وما أشبه ذلك وقام المفطرون فضربوا الأبنية التي يستظل بها الناس ويجلسون فيها من وسقوا الركاب الركاب المقصود بها المراكب الإبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر وهذا واضح لا يحتاج إلى تكلف في تفسيره ذهب المفطرون اليوم بالأجر كما تقول ذهب فلان اليوم بأجرنا بمعنى أنه قام بما يجب وهو الذي بادر في الإحسان وخدمة من رافقه في هذا السفر أو نحو ذلك فذهب بأجر الخدمة. وهذه الأعمال التي يحتاجون إليها ولا بد لهم منها ذهب بها المفطرون وليس معنى ذلك أنه ذهبوا بأجر, بأجر الصائمين لا يفهم هذا منه إطلاقا والله تعالى أعلم نعم أظن الآن الأذان تفضل هذا الحديث كما هو ظاهر ليس له تعلق بباب الصوم في السفر إلا أن يقال إن من أفطر في السفر فكيف يقضي نعم كيف يقضي وهذا الحديث هو هذا الحديث يكاد أن يكون عمدة من يقول بأنه لا يجوز له أن يؤخر القضاء إلى أن يأتي رمضان الآخر من غير عذر ليس هناك دليل فيما أعلم لا في الكتاب ولا في السنة يحدد وقت القضاء عندنا أدلة عامة في المبادرة بالخيرات والمسارعة في ذلك ولكن تحديد ذلك أنه لا يجوز أن يأتي عليه رمضان آخر إلا وقد قضى لا أعلم دليلا في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يدل على هذا ولكن أهل العلم رحمهم الله أخذوا من حديث عائشة رضي الله عنها نعم أنها توقت صومها بحيث مع ما هي فيه من شغل لا تتمكن في أثناء السنة من الصيام توقته بحيث لا يأتي رمضان الآخر إلا وقد صامت تقول إلا في شعبان فما أستطيع لشغلها ما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان ففهم منه بعض أهل العلم أنه ليس له أن يؤخر إلى أن رمضان آخر فإن أخره قالوا فإنه يجب عليه القضاء مع مع الكفارة وهي أن يطعم عن كل يوم مسكينا وهذا لا يوجد على الإطعام لا يوجد عليه دليل لا في الكتاب ولا في السنة وإنما ورد فيه بعض الآثار ورد فيه بعض الآثار فيقال إن ذلك هو الأحوط لكن القطع بهذا والقول بأن هذا هو الحكم جزما هذا فيه إشكال هذا فيه إشكال وعلى كل حال جاء في زيادة في صحيح مسلم لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان لماذا لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الزيادة استشكلها الحافظ بن حجر رحمه الله وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه ومات صلى الله عليه وسلم عن تسع وكان لربما طاف على نسائه عليه الصلاة والسلام فلربما قبل أو نحو ذلك ولكنه من غير, من غير أن يجامع فليس هناك ما يمنعها من الصوم من هذه الحيفية فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عند غيرها من زوجاته فإنها تتمكن من تتمكن من الصيام يعني ليس العذر لشغلها برسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إلا أيقال بأنها قد هيئة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الدوام بحيث إنها تتوقع منه عليه الصلاة والسلام أن يحتاج إليها أو نحو ذلك فتكون متهيئة والذي يصوم قضاء لا يجوز له أن يفطر فهو ليس بمتطوع يمكن أن يقال هذا لأن عائشة رضي الله تعالى لم تكن نريضة وكانت شابة لم تكن عاجزة ولا ضعيفة فعلى كل حال يمكن أن يفسر بهذا التفسير فعلى كل حال يحرص الإنسان أن لا يأتي رمضان آخر وهو لم يصم إلا لعذر، ولا شك أنه إن كان لعذر فإنه يقضي من غير من غير كفارة. نعم طبعا. لا لا لا هذا الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه من مات وعليه صيام من مات هذا للعموم وعليه صيام هذا مطلق فظاهره أنه يدخل فيه الصوم الذي وجب عليه ابتداء وهو ما أجبه عليه الشارع والصوم الذي أوجبه على نفسه وهو النذر من مات وعليه صيام صام عنه وليه إذا أردنا أن نربط هذا الحديث بترجمة الباب فيمكن أن يقول كما أن يقال كما أشرت بأن هذا الإنسان الذي يرخص له أي يفطر في بعض الحالات كالسفر كيف يقضي وإذا مات وعليه صوم فماذا يفعل نعم هل يصوم عنه وليه أو يطعم أو يطعم عنه فعلى كل حال نقل بعض أهل العلم الإجماع على أنه لا يصام عنه رمضان وإنما يخص ذلك بالنذر نقل عليه بعضهم الإجماع وهذا الإجماع لا يصح قد ذهب طوائف من أهل العلم وهو قول كثير من أهل الحديث بأن الحديث على إطلاقه وعمومه من مات وعليه صو صيام صام عنه وليه صام عنه وليه وإذا كان ذلك يصح في النذر فإنه يصح يصح في غيره نعم يصح في غيره والله عز وجل دين الله أحق حق بالقضاء وما وجب ابتداء أثبت مما أوجبه الإنسان على نفسه ودين الله عز وجل يدخل فيه يدخل فيه رمضان وعلى كل حال عامة أهل العلم يقولون لا يصام عنه إلا في النذر وهو الذي مشى عليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم واحتجوا لذلك بأن الله عز وجل قال وع قال فمن كان مريضا أو على سفر قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قالوا فجعل مكان الصوم في رمضان الفدية وهي الإطعام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وكذلك أيضا احتجوا بالحديث الآخر، وهو هذا الرجل حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فظاهره أنهم قبيل من قبيل النذر، وكذلك في الرواية الأخرى أن امرأة جاءت فقالوا إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، نعم، فقالوا الذي يصام عنه هو النذر. كما أنه لو كان عليه نذر قراءة أو نذر ذكر معين أو نحو ذلك، فإنه يمكن أن يقوم به عنه، يمكن أن يقوم به عنه وليه، وعلى كل حال جاء في الصحيحين الحديث بن عباس أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن امك هذا الحديث الدين يشمل ما كان عليها من رمضان وما كان عليها من النذر وإن كان سبب ورود حديث ابن عباس هو السؤال عن النذر لكن الجواب يصلح لصوم رمضان ويصلح ويصلح للنذر يصلح لهذا وهذا نعم ولذلك يمكن أن يستدل به على أن من مات وعليه صوم من رمضان أنه يصوم عنه يصوم عنه وليه نعم يصوم عنه وليه والجمهور ماذا يقولون الجمهور يقولون بأنه يطعم عنه ولا يصوم يطعم عنه ولا يصوم ويحتجون أيضا على هذا ببعض الآثار الواردة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وبعض الصحابة كابن عباس ولكنها لا تخلو لا تخلو من ضعف يعني في التفريق بين النذر وبين وبين وبين رمضان لا تخلو من ضعف نعم فا فالذي عليه عامة أهل العلم هذا والخلاصة أنه أن ذلك يختص بالنذر وظاهر الحديث أنه عام في النذر وفي غير وفي غير النذر والله تعالى أعلم وا وأما الحديث ابن عباس أنها امرأة وفي رواية أنه رجل هذه قالت إن أمي نعم وفي رواية أختي وفي رواية ذات قرابه وفي رواية أنه شهر وفي رواية خمسة عشر يوما نعم وفي أخرى شهرين متتابعين فمثل هذا الاختلاف والتفاوت في الألفاظ لا يؤثر أصل الموضوع ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عم عليه صيام فأجاب بيث هذا الجواب نعم لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي فمثل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر مثل هذا المعنى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نعم تفضل. هذا الحديث ليس له علاقة بموضوع الصوم في السفر لا يزال الناس بخير لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ما وجه الارتباط هنا ارتباط الخيرية بتعجيل الفطر يمكن أن يقال إن ذلك مؤشر على لزوم السنة وأنه متى استقامت الموازين ولزم الناس أحكام الشريعة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك يدل على صلاح الحال فإذا حصل التبديل والتغيير فإن ذلك مؤذن بارتفاع الخير أو الخيرية عنهم تبدل الأحوال تبدل الأوضاع مخالفة الشريعة يمكن أن يفسر أو يحمل على هذا وهذا يدل على أن من الأمور ما يكون ما قد يتساهل فيه الناس ويرون أنه قضية سهلة ولكنها قد تكون مؤشرا لخيريتهم لبقاء الخيرية في هذه في هذه الأمة ما عجلوا ما عجلوا الفضل ما تفضل نعم في زيادة عند البخاري إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت وغربت الشمس فهذه الأمور الآن أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس هذه ثلاثة أمور متلازمة متلازمة يكفي أن يتحقق واحد أن يتحقق واحد منها فإن ذلك يعني تحقق تحقق ما عداه لأن الشمس إذا تحققنا الغروب فقد أدبر الليل أقبل الليل وأدبر وأدبر النهار واضح؟ ولكن هذا من زيادة البيان والإضاح باعتبار أنه قد تفجأ الناس الظلمة ولكن الشمس لم تغرب بعد لقطر أو لغيم أو لأي سبب آخر كما أفطروا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم رأوا الشمس بعد ذلك نعم وقد وقد يظنون أن الشمس قد غير وقد وقد يبقى شيء من ضوء النهار مع أن الشمس قد قد غابت فقد يحبسها الغيم أحيانا كما هو مشاهد أحيانا إلى بعد العشاء تجد كأنك في آخر العصر والسبب أن أشعة الشمس أحيانا تحتبس في بعض ما يكون في السماء كالسحاب مثلا في بعض الحالات المعينة فيبقى في فيبقى الجو مضيئا إلى حد كبير فعلى كل حال مثل هذا إذا تحققنا وقوع أحد هذه الأمور فقد أفطر أفطر الصائم وما معنى فقد أفطر الصائم نعم يمكن أن يفسر بأن المراد فقد حل له الفطر حل له الفطر يعني دخل وقت إفطاره لا أنه قد أفطر حقيقة ويدل على هذا التفسير إحدى الروايات وهي فل يفطر الصائم، ورواية أخرى فقد حل الافطار حل الافطار، فهذا هو المراد والله تعالى أعلم، فقد افطر الصائم، ويحتمل أن يفسر بغير هذا فيقال فقد افطر الصائم أي حكم له بالفطر ولو لم يأكل، فإنه صار مفطرا، وهذا فيه إشكال. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على تعجيل تعجيل الإفطار فلو كان يفطر بمجرد غروب الشمس حكما لما حث على تعجيله وكذلك الوصال أي معنى للوصال لو كان بمجرد غروب الشمس حكمنا بإفطار الناس وقلنا هؤلاء صاروا مفطرين ولو لم يأكلوا ولذلك فإن التفسير الأول أقرب والله تعالى أعلم نعم. الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال نهى عن الوصال النهي للتحريم في الأصل إلا لصارف فقد يفهم من هذا أن الوصال يحرم ولكن لو تأملنا ونظرنا في مجموع النصوص فقد نجد ما يصرفه من التحريم إلى غيره من التحريم إلى غيره وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم واصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أن يتقربوا إلى الله عز وجل بمحرم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعهم منع باتا بل فهموا من نهيه صلى الله عليه وسلم أنه قصد أنه قصد الرفق بهم وأنه نهاهم رحمة وشفقة عليهم كما جاء في بعض الروايات نهاهم عن الوصال رحمة, رحمة لهم كما جاء ذلك في صحيح مسلم وفي بعض الروايات لما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال عليه السلام لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل بهم ولا يمكن أن يفعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا شيئا محرما فهذا يدل على أن الوصال وصال الأيام لا يفطر ولا يأكل في السحر ولا في غير السحر لا يأكل شيئا إطلاقا يواصل الأيام يسردها نعم أن ذلك لا يحرم لا يحرم و و ومثل هذه الأدلة تصرف النهي من التحريم إلى معنى إلى معنى آخر ويمكن أن يفصل فيقال الوصال الذي يكون أكثر من المواصلة إلى السحر بمعنى أنه يواصل اليومين والثلاثة والأربعة إلى آخره أن هذا يكره لما فيه من المشقة الزائدة نعم وهذه الشريعة شريعة سهلة ميسرة والله عز وجل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه نهى أصحابه عن هذا نعم فيقال مثل هذا يكره والله تعالى أعلم ولا يحرم وقد فهم بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن ذلك أن ذلك يسوء ولشدة رغبتهم في العبادة ومحبتهم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد فقد واصلوا ونقل عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه كان يواصل خمسة عشر يوما حتى قال الحافظ بن حجر فيما أذكر أكثر من حفظنا عنه في الوصال خمسة عشر يوما ابن الزبير حتى إنه سئل عن هذا كيف تستطيع خمسة عشر يوم ما يأكل بالليل ولا بالنهار ولا يشرب فقال إنه يشرب الودك الودك الشحم الذائب يشربه ثم يواصل خمسة عشر يوما ونحن إذا صمنا يوم ما يأتي العصر إلا وقد أصابنا ما أصابنا من الصداع والعطش والجوع والتعب وكان ابن الزبير حينما حاصر مكة حاصر الحجاج مكة كان يخرج على الكتيبة لوحده لوحده بعدما تفرق الناس عنه يخرج عليهم فيدفعهم عن الحرم ولربما بلغ بهم إلى الحجون لوحده وهو يصوم خمسة عشر يوما متواصلة يدفع كتيبة كاملة لوحده, لوحدة. فهذا فضل الله يؤتيه, يؤتيه من يشاء فالحاصل أن من أهل العلم قال إنه يكره لمن يشق عليه ولا يكره لمن لمن أطاقه والواقع أنه يشق أنه يشق وهذه من تضائع البشر فمثل هذه الأمور لا غنى لهم عنها الطعام والشراب ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى وفي لفظ عند البخاري إني أبيت عند ربي لمطعم يطعمني وساق يسقيني وهذا ليس المقصود به والله تعالى أعلم أنه يأكل طعاما في الدنيا في اليقظة طعاما حقيقيا وإلا كان بذلك كان مفطرا ولهذا حمله بعض أهل العلم على أن المراد به ما يحصل له من الكفاية من الله عز وجل بحيث لا يجد لا يجد حاجة إلى الطعام ورددته بعض أهل العلم بمعنى لا يتنافى مع هذا وهو أنه ما يحصل له من غذاء الإيمان والارتباط بالله عز وجل وبالوحي وما أشبه ذلك فإن مثل هذه الأمور تغنيه وهذا شيء مشاهد في غير النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان إذا كان ارتباطه بالله عز وجل وإقباله عليه كثير ومشغوله بطاعة الله وعبادته فإن ذلك يشغله كثيرا عن الطعام والشراب ولذلك تجد الإنسان اللي في رمضان مشغول بقراءة القرآن وبالذكر وبالصلاة وبأفعال الخير وإيصال الصدقات للفقراء والمحتاجين وقد أشغل نفسه بهذا فقد يؤذن المؤذن وهو لا يجد حاجة إلى الأكل والشرب الشرب أو قد لا يجد وقتا لمثلي،, لمثلي، بينما الآخر هو من من من من من نوع أصبح وهو يعد الدقائق والساعات متى يأتي متى يأتي المغرب، فا فالحاشل أن مثل على كل حال حتى لو قيل إن هذا من قبيل خرق العادة، نعم أنه كطعام الجنة أو نحو هذا فإن مثل هذا لا يفطر لا يفطر الصائم كما هو معلوم. وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله يحمل ذلك على ما يحصل به من تغذيته بالإيمان والعلم وما أشبه وما أشبه ذلك وعلى كل حال من أهل العلم من خص الجواز قال إنه يجوز إلى السحر يجوز إلى السحر فحسب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في هذا كما في الرواية الأخرى التي قال هي عند مسلم وهي عند البخاري في الواقع قال فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر تكون الرخصة إلى السحر على قولي على قول هؤلاء لكن يمكن أن يقال والله تعالى أعلم إنه يجوز الوصال إلى السحر من غير من غير كراهة وأما الوصال أكثر من ذلك فإنه يجوز لكن مع مع الكراهة والله تعالى أعلم والله تعالى أعلم ج وقت اللقاء طيب بعد الالقامة بعد الصلاة إن شاء الله عشر دقائق كذا نجيب على الأسئلة استبانح على على عند المخرج على الطاولة اكتبوها اعطوها لإخوانها هنا يقول السائل يوم الثلاثين من شعبان هل هناك فرق في حكم صيامه إذا كانت ليلة صحو أو ممطرة بعض أهل العلم كما قلت قال إنه يصام إذا كان يوم الثلاثين نعم يوم غيم وهذا هو المذهب و سبق الكلام على مثل هذا بالأمس ومن أهل العلم استحب صيامه وجاء ذلك أيضا ابن عمر أنه كان يصومه وشيخ الإسلام تريد رحمه الله يقول إنه لم يوجب صيامه فمن صامه فلا بأس ومن لم يصومه فلا بأس يقول يجوز هذا وهذا ولكن النهي عن صيامه الشك وتقدم رمضان ويقال الأصل بقاء شعبان وما أشبه ذلك فالواجب على الناس أن يتحروا رؤية الهلال فإذا غم عليهم أكمل العدة ثلاثين وأما قول من يقول بأنه قد يكون هلا قد ويكون هذا اليوم الأول من رمضان فقال متعبدين بهذا نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة ومن أشهر التفسيرات لهذا الحديث أنه سواء كانت 29 أو كان 30 أو لو أخطأ الناس فيه فإن ذلك لا يضرهم لا يضرهم فالله يكتب لهم أجر الصوم كاملا سواء كان 29 يوما أو 30 يوما الأجر كامل يقول من أصبح غرة رمضان ولم يبيت النية فهل يلزمه الإمساك وهل عليه القضاء نعم يجب عليه الامساك، وأما القضاء فالأرجح أنه لا يجب عليه القضاء، لأن النية تتبع العلم، وهذا الإنسان لم يعلم أنه رمضان، وبناء عليه يقال لا يلزمه أو لم يلزمه أصلا أن ينوي ينوي, ينوي ماذا؟ فلما علم وجب عليه أن يمسك، ناستحرروا فنام هذا الإنسان. فلما صلى الفجر مع الناس قالوا له ما دريت أنه رمضان قال له ما دريت ما نويت تصوم قال ما نويت نقول له تنوي الآن وتمسك وليس عليك القضاء على الأرجح وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله خلافا لمن قال إنه يمسك ولكنه يقضي وما يدل على أنه يمسك ولا يقضي يمسك ولا يقضي أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بصيام عشوراء قبل فرض رمضان أول ما هاجر وكان ذلك على سبيل الإيجاب عليهم أمر من أصبح صائما أن يتم صومه ومن أصبح مفترا أن يمسك نعم ولم يأمره بقضاء يقول وإن كان يلزمه الإمساك ألا يرد عليه حديث من أكل أول النهار فليأكل آخره لا أعرف حديثا بهذا اللفظ يصح على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن على كل حال من أكل هؤلاء أكلوا في عشراء ومع ذلك أمسكوا وفرق بين من أصبح ولم ينوي ولم يأكل ولم يشرب وبين من أصبح ولم ينوي وأكل وشرب والذي تدل عليه العمومات وظواهر الأدلة أن حتى هذا الإنسان الذي أصبح وأكل وشرب وهو لا يعلم أنه من رمضان أنه يمسك من حينه إذا علم ويتم اليوم صائما ويكون معذورا بذلك هذه تدل عليه ظواهر الأدلة ولكن الأحوط له أن يقضي, أن يقضي هذا اليوم الأحوط. بخلاف من من جاء مثلا من سفر في أول النهار وهو مفطر فهل نأمره بالإمساك باقي النهار نقول لا المرأة إذا حاضت وطهرت في الضحى أو الظهر هل نأمرها بالإمساك بقية اليوم الجواب لا هذا هو الأرجح كذلك المريض إذا برع أثناء النهار وقد أفطر يقول رجل كان يظن أن الاحتلام يفسد الصوم فلما احتلم أكل وشرب باقي النهار في عدة أيام فماذا عليه وإن كان لا يستطيع تذكر عددها فماذا يفعل نقول هذا الإنسان يقضي هذه الأيام التي أفطرها وإذا كان لا يتذكر العدد تماما فإنه يلزمه وجوبا ما تيقنه يعني لو قال أنا ما أدري لكن هي خمسة هي عشرة نقول ما الذي تتيقنه قال هي أكيد ما تقل عن عشرة لكن هل توصل إلى خمسة يقول ما أدري فنقول الواجب عليك عشرة وأما الزائد فإن فعلته احتياطا فهو أفضل لكنه لا يلزمك طيب يقول من راجح في الآية الكريمة وعلى الذين يطيقونه هل هي منسوخة أم هي كما قال ابن عباس رضي الله عنه ليست منسوخة ابن عباس كان يقول إنها في الشيخ الكبير في الزمن الذي يشق عليه الصوم وعلى الذين يحتججون بالقراءة الأخرى إذا من قالوا بهذا القول وعلى الذين يطوقونه يعني الذين يطيقونه بصعوبة والأقرب الله تعالى أعلم أن الآية منسوخة وأن الصوم كان على التخير كان على التخير في البداية فمن شاء أن يصوم ومن شاء أن يفطر ويطعم يوما مكانه وهو قادر ثم قال الله عز وجل في الآية التي بعدها فمن شاهد منكم الشهر فليصم فنسختها والله أعلم يقول هل هناك دليل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الإطعام في حق من كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه مرضا لا ير أول القراءة هذه وعلى الذين يطوقونه قيل هو الشيخ الكبير نعم أدية طعامه مسكين نعم هذا وأيضا مثل هذا الحديث أنس رضي الله تعالى عنه كان كان يطعم عن الشهر كان يجمع المساكين ويضع يصنعوا له لهم طعاما يقول إذا لم يؤدي زكاة الفطر من كان قادرا عليها فهل يلحق زوجته إثم إن كانت قادرة على الإخراج والمملوك قال إن كانوا يقدرون على الإخراج فإنه فإنهم يخرجون فهذا واجب إذا ما قام به هذا الولي الذي يجب عليه النفقة فإنهم فإنهم يقومون به مع القدرة والله أعلم يقول أحسن الله لك هل معنى كلامك أن صيام شهر متتابعين إذا أفطر بينهما فلا يبدأ من جديد وإنما يكمل ويكفر عن اليوم فقط لا إن كان عليه صيام شهرين متتابعين فإذا أفطر من غير عذر فإنه يستأنف من جديد فإن كان إفطاره لعذر إن أفطر لعذر إن أفطر لعذر فإنه يكمل ويبني على ما سبق كالمرأة التي تحيض فإنها تكمل بعد الحيض وكذلك لو أن الإنسان مرب والأعذار على نوعين منها ما يمكن دفعه والتصرف فيه ومنها ما لا يمكن دفعه الذي لا يمكن دفعه مثل المرض والحيض، والذي لا يمكن دفعه، والذي يمكن دفعه مثل السفر يمكن أن يوجّل السفر أو أي إن كان لابد له من السفر أن يجعل الصوم في وقت بعد السفر، وكذلك قطع الصوم بفطر العيد نقول له الأحبط أن تجعل الصوم في وقت لا يقطعه العيد يعني ما نقول ما نقول نقول لا تصوم من واحد القاعدة عفواً من واحد للقعدة مثلا تقول بصوم للقعدة وبالحجة وأفطر في العيد أو أيام التشريق نقول لا اجعل الصوم بعد هذا من أجل أن ينقطع فإنك تستطيع ذلك وهذا أحوط لا شك وبعض أهل العلم قال هذا هو الواجب مثل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان فعلى كل حال هذا أحوط له أبرى الذمة يقول ذكرتم أن المتطوع بالصوم أمير نفسه صام الصام شاء أفطر لكن ألا ترون رعاكم الله أن هذا يجعل الصيام عرضة للعبث لا سيما أنها طاعة ولا يتعرض هذا مع قوله ولا تبطل أعمالكم وهل يقاس عليه الصلاة النافلة يقال هذا بالنسبة لل لا تبطل أعمالكم ابطال الأعمال بالنسبة للصدقات بالمن والأذى وفي غيرها مع الصدقات يكون بالرياء والسمعة وما أشبه هذا وأما الصوم فقد ورد فيه الحديث فيرخص له وهو مخير ولا يجب عليه وإنما الذي يجب فيه الإتمام هو الحج والعمرة فقط لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله وبعض أهل العلم ذكر الحج والعمرة والاعتكاف والصلاة والاعتمام بالإمام أنه لا ينفصل عنه وكذلك أيضا الطواف صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا طوافنا مع اتمام المقتدى فيلزم القضاء بقطع عامدي. هذا عند المالكيين. هذه الأشياء المذكورة سمعتوها كلها عندهم لا يجوز قطعها ومن قطعها يلزمه القضاء. صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدى فيلزم القضاء بقطع عامدي. و والأقرب الله أعلاه ليدل عليه الأدين لأنه فقط الحج والعمرة وما عدا ذلك فإنه لا يجب عليه ولا يؤدي هذا بالتلاعب بعض الناس يخرج زكات الفطر كيسا كاملا لا إشكال إذا كان ذلك يبلغ المقدار الواجب أو يزيد عليه فلا يقال إن حديث من نسي أو صائم فأكل أو شرب أنه أنهم باب فعل المحظور هو الأكل والشرب من باب فعل المحظور لكن الصيام من حيث هو من قسم المأمورات فالمأمورات إذا, إذا وقعت على غير الوجه الذي تعبدنا به الشارع فإن ذلك يمكن أن, أن يستدرك هذا الأصل في القاعدة فينظر إليها من هذه الحيثية أن الصوم من باب المأمورات هل يجوز تلخيص الحديث؟ يُمكن أن يقتصر على جملة من الحديث إذا لم يؤثر ذلك في المعنى المقصود. والبخاري كان يقطع الأحاديث. نعم. ورواية الحديث بالمعنى تجوز. نعم. لمن يعلم ما يغير ويحيل المعاني. نعم. ما هي مواصفات الفقير في بلدٍ التي تحل له الصدقة والكفارة والزكاة علماً الفقير عندنا يعتبر غني. في بلاد أخرى. نعم لا شك إن الدخل يؤثر في هذا. يعني من الناس يعني في في في كثير من البلدان ثلاثمائة ريال بعملتنا هذه متوسط الدخل عندهم. في بلاد قريبة ذهبت الآن إلى السودان إلى اليمن إلى إلى بلاد كثيرة حتى مصر ثلاثمائة ريال تعتبر دخل جيد. متوسط الدخل المدرس يأخذ ثلاثمائة ريال يمكن أو أقل. بينما عندنا لو إنسان دخله ثلاثمائة ريال فإن هذا يعتبر فقير يعتبر فقير ما يستطيع أن يعول بهذا المبلغ فماذا يقال قال هذا يختلف من مكان لآخر ليس المقصود الكماليات وإنما المقصود ما تحصل به الكفاية في الأمور الضرورية ما تحصل به الكفاية فهذا يختلف من كان عنده عيال كثير من لم يكن عنده عيال من يعول أسر قد يكون راتب الإنسان عشرة ألاف ريال ومع ذلك تحله الزكاة ليه لأنه عيال كثير جدا وله أسر يعولها فهذه العشرة ألاف ما تفي شيء معه وقد يكون راتب الإنسان ألف ريال ويكفيه واضح؟ لا أعني الكماليات وإنما أعني الأمور الأمور الضرورية أه يعني من لا يجد كفايته من أمور الضرورية المسكن والمأكل والمشرب والملبس وهكذا من يحتاج إلى الزواج فإنه يزوج من الزكاة لأن الزواج من ضرورات الإنسان هل المرأة تجب عليها الكفارة مثل الرجل؟ ذكرنا هذا وقال ماذا إذا كانت مكرهة؟ يتقى الرابق قبل آود هذا الأخ كتب يبدو الأسئلة قبل ما تكلم على هذه الأشياء من جامع أثناء رمضان هل يقضي هذا اليوم؟ كل هذا جابنا عنه يقول من عليه الصيام قضاء من رمضان فهل يستطيع صيام الست من شوال ويقضي في وقت آخر ويحصل له الأجر الوارد في الحديث الحديث من صام رمضان فلو أخذنا بظاهره فقد يفهم منه أن هذا الإنسان لم يصوم رمضان بعد وإنما بقي عليه منه منه بقيه ولذلك فلو قيل إن الإنسان يصوم أولا القضاء ثم بعد ذلك يتبعه بالصيام الست فإن هذا هو الأقرب لظاهر الحديث والله تعالى أعلم وإن كان ذلك ليس بقاطع حديث يحتمل شيئا آخر يقول ذكرت أن الإنسان إذا كان فيه شبق أنه يعذر عن الصوم ما قلت هذا مطلقا أقول إذا كان ذلك بحيث إنه لا يستطيع معه الصوم فقد يعذر والمذهب أنه حتى في في رمضان يعذر لكن بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره نعم يقول فهل المراد للصوم صوم الكفارة أو صوم رمضان أنا كنت أتكلم طبعا عن صوم الكفارة لكن حتى صوم رمضان المذهب أنه من به شبق لا يستطيع معه الصوم ويتضرر به فإنه يجوز له الفطر ويطعم كالمريض المرض الذي لا يرجى برؤى لأن هذه حالة غير طبيعية شهوة غلابة لو صام تضرر من الصوم طبعا هذه حالات نادرة جدا نادرة جدا وليس المقصود ان انسان جلس يطالع فيلم واللي طالع كذا فتحركت غرائزه يقول انا بفطر لا لا هذه حالات اشبه بالحالات المرضية انسان شهوته قوية جدا بحيث انه لابد ان يجامع امرأته مرات كثيرة لربما في في الليل وفي النهار فان لم يفعل في النهار فانه يتضرر فتضرر صحته فمثل هذا نادر قد يوجد لكنه نادر اه فلا يفهم من هذا أن القضية من تحركت شهوته وغريزته أو داعبه ومرأته وتحركت شهوته يقال يجوز له هذا لا, لا, لا أقصد هذا أطلاقا يقول ما الحكم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله دون الصحابة لا يجب أن الإنسان يقول وعلى أصحابه والله عز وجل قال صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه فنجمع له بين الصلاة والسلام وعلى النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقلنا نصلي على محمد وعلى آل محمد هذا كل حال الموضوع خارج عن الدرس يقول بالنسبة لصدقة الفطر إذا وكلت لاستقبالها وجمعها وتوزيعها وكان عندي كمية قديمة من نفس الصنف كالرز مثلا فهل يجوز لي أن أستبدلها وأخزن الجديد لتوزيعه طوال العام لمصلحة الفقير؟ يقول إذا وكلت لاستقباله يعني وكله الفقير يجمعها وتوزيعه كان عندي كمية قديمة من نفس الصنف كالرز مثلا فهل يجوز لي أن أستبدلها وأخزن الجديد الجواب نعم تنظر بمصلحة لمصلحة الفقير تنظر لمصلحته وبعض الأشياء يكون تقادم العهد عليها أنفع لها وأجود كالرز مثلا تعرفونه العتيق منه أفضل من الجديد ومن الأشياء ما يفسد إذا وضع إذا ترك مدة طويلة ولربما كانت تمر من ذلك فلا يتركه بحيث يفضي به ذلك إلى الفساد يقول من أجل قضاء من أجل قضاء رمضان إلى بعد شهر رمضان سواء كان لعذر أو لغذر ذكرنا هذا أعطنا مثال يوضح العذر العذر مثل لو كان متصل به المرض أو امرأة ترضع أو حامل بعد أفطرت في رمضان لأنها حامل واستمر ذلك بها مع الإرضاع فمثل هذا عذر يعتبر ويتصل تقضي وليس عليها كفارة من مات وعليه صيام رمضان فهل يصام ويطعم كل يوم مسكين هل هذا هو الصحيح ما هو الراجح مات وعليه صيام رمضان تكلمنا عليها بعض الأخوان يبدو يكتبون قبله يقول ما المراد بالبركة في قوله ذكرت هذا السحور بركة هل بركة ذلك اليوم أو سنع الولي الميت عن الصيام صيام النذر. بالنسبة لصيام النذر لا يجب على الولي أن أن يصوم عنه وإنما يفعل ذلك على سبيل على سبيل التبرع والإحسان لكنه لا يجب لا يجب عليه. وقضية الولي من مات وعليه صوم صام عنه صام عنه وليه ما المقصود بالولي هل هو الوارث هل هو العصبات نعم أه, لو صام عنه غير الأولياء هل يجزئه؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم والذي أظنه أقرب الله تعالى أعلم أن ذلك يجزئه جميعا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأولى به وأولى به وهم أولياؤه لكن لو جاء صديقه قال أنا أصوم عنه فإن ذلك يحصل به المقصود والله أعلم يقول هل هناك حديث صحيح والد عن صيام الأيام البيض في نعم ثبت هذا في السنن أو في بعض السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد أقل أحوالها إن شاء الله أنها من قبيل الحسن نعم هل وصال الأيام المتوالية للعلاج جائز لا بأس لا بأس لكن الكلام في من فعل ذلك على سبيل التعبت هل هذا مشروع هل هو مستحب هل هو مكروه هل هو محرم وبعدين الذي يفعلونه للعلاج يبدو لي انهم يشربون معه الماء انما يمتنعون عن الطعام فقط اظن حتى الاضراب اللي يسوونه المضربين في السجون او المظاهرات أو اظنهم يمتنعون فقط عن الاكل ولا لا ومعروف ان ابا ذر جلس باختياره اربعين يوما في في الحرم وهو لا يشرب الا ماء زمزم حتى ظهر عكا بطنه يعني من السمن الإنسان يستطيع أن يجلس على الماء عشرات الأيام هل ترك الأكل دون شرب الماء للعلاج جائز أو أنه من إلقاء النفس إذا كان ذلك لا يخبي به إلى ضرر معتبر نعم فإن مثل هذا في مجال العادات يمكن أن يعالج به نعم إذا كان ذلك ب يعني أصاه الطبيب بهذا أو يعني كان على دراية بهذا لا يتطبب على نسا ما حكم من فعل العادة السرية في نهار رمضان وماذا عليها اللي عليه كفاره؟ هل صيامه؟ هذا طبعا الفعل محرم لا في رمضان ولا في غير رمضان وأما فعله في نهار رمضان فإنه يبطل صومه وعلى قول الإمام مالك رحمه الله فإنه عليه الكفارة كما لو أكل أو شرب لأن العبرة عند عند الإمام مالك رحمه الله هو انتهاك حرمة الشهر والأقرب الله تعالى أعلم أنه فعل ذلك محرما وأفطر من غير عذر فعلى قول الشيخ الإسلام لا يجزيه صوم الدهر ولا صامة ولا قضاء عليه لأنه لا ينفعه القضاء وكثير من أهل العلم يقول يقضي وليس عليه كفار قطعا على قول الجمهور و يقضي ويتوب إلى الله عز وجل ويستغفر ويكثر من صوم النفل يقول حديث إذا أقبل لي هنا ونهار هل يفهم منه أنه يحل له ما كان ممنوعا عنه وهو وذلك عند عدم توفر إنعم ابن عمر ورد عنه أنه كان يصوم ويفطر على إحدى على الجماع يجامع إحدى جواريه أو لقوته و. على الجماع والمعاشرة مع أن الإنسان عادة في الصوم فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء فإنه تضعف مجاري الدم والشهوة إذا جاع البطن والغرائز والشهوات لا تعلق كبير جدا بالدم وهذا شيء مشاهد وكأن ما يخرج من الإنسان من المني كأنه ينسل من الدم من خلاصة الغذاء ولذلك يورث وهنا كاملا في البدن والإكثار من هذا معروف آثاره على البدن وعلى حتى بصر الإنسان وسمعه وقواه حموما فالمقصود أن مثل هذا يمكن أن يفتر الإنسان على الجماع نعم أما مص الأصبع كما يظنه بعض العامة فإن هذا لا يجديه ولا يغني عنه شيئا هل يجوز أن أصوم عن رجل مات وليس عليه صيام أو عمره أنا أصوم عن رجل مات وليس عليه صيام شلون ما عليه صيام أو عمره رجل مات وليس عليه صيام كيف إيه ما عليه صيام واجب يعني التطوع عن لا لا يصوم أحد عن أحد هل إذا كان رمضان عمت آل العلم يقولوا لا لا لا يصوم عنها إلا النذر فكيف بالتطوع وأما فانه فإن ذلك يجزيه نعم فإن ذلك يصل إليه ثوابه والأفضل أن يعتمر الإنسان عن نفسه ويدعو للميت يقول شخص أفطر في رمضان أياما كثيرة لا يعلم عددها بإنزال المني بشاهه وكان يعلم أنه لا يجوز ولكن لم يكن يعلم كفارته وكان يعتقد أنه يقضي اليوم فقط فماذا يفعل يفعله كما سبق في الجواب علما بأنه أخرج خمسة آلاف ريال إفطار صائم يقصد بها كفارة لا هذه ما تجزيه كفارة نعم هذا يعتبر فطر صائم ومن فطر صائم كان له مثل أجره لكن يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم من عوين كان بعض العلماء ذكرت يقول إنه لا يجزيه القضاء فعليه أن يتوب مع القضاء على كل حال ويكثر الصمت تطوع هل من كلمة لعمة المساجد بتعليم وتفقيه العام بأحكام الصيام هذا جيد وهذه المناسبات والأوقات يحصن فيها مثل هذا كلام على زكات الفطر والصيام وقيام الليل وارتفاع أوقات وأن شهر رمضان ليس شهر الفوازير ولا شهر السفر والأك السهر والأكل وتثري الأجساد والله المستعان الله المستعان الصوفية يتكلمون في السحور. ويستحب أكلة السحر الصوفية لهم نظر آخر يخالف النص ولا يعتبر قولهم فيه لكن القضية اللي ذكرت هذا من أجلها الصوفية نظروا إلى زاويه معينة قالوا إذا أكل في السحور وأكل في الفطور فالإنسان في الأصل في الغالب سابقا يعني يأكل وجبتين في اليوم وهو مفطر فيقول مثل هذا ما الذي حصل له من النفع للصوم من حيث تهذيب الجسد والغرائز وما أشبه ذلك فأكل هذا عمره مشروع السحور لكن الاكثار من الاكل في السحور وفي الفطور وفي طول الليل لا شك انه يبطل كثيرا من من حكمة الصوم خاصة من يريد ان يعف نفسه ولذلك سجد كثير من الناس تستعر شهواتهم متى في رمضان لماذا لانهم يكثرون يكثرون الاكل يكثرون الاكل ويحصل لهم من تتريف الاجساد في رمضان ما لا يحصل ما لا يحصل في غيره، نعم. فمثل هذا قد لا يؤثر فيهم كثيرا هذا الصوم، حتى الخشوع وقيام الليل والصلاة، جرب تأكل تمرات وما شبه ذلك في الفطور، ولا تأكل إلا بعد التراويح، وانظر في الفرق تجد فرقا عظيما جدا بين قلبك في هذه الحالة وبين ما إذا أكلت قبل قبل الصلاة، جربوا هذا، جربوا هذا ولا يوما واحدا. ولو يوما واحدا يقول ما صحة رواية ليس الصيام أم بر أم سفر ليس من أم صيام أم بر أم سفر من لا تصح بهذا اللفظ ضعيفة لكن الصحيح ليس من الص ليس من البر الصيام في السفر يقول هي منتشرة على الألسنة هذه الرواية بهذا اللفظ لا تصح ليس من أنبر أم صيام أم سفر هي لهجة عربية لغة عربية فصيحة وظنها موجودة إلى الآن في بعض الجنوب في بلقرن يمكن أو بعض النواحي يقول ما معنى الوصال الذي نهى عن الوصال تكلمنا عنه لا يقول هل من معاني صيام جميع أيام السنة لا هذا صوم الدهر صوم الدهر يقول إلا العيدين وأيام التشريق هذا صوم الدهر ويأتي الكلام إن شاء الله عن هذا يقول من أكل أو شرب ناسيا لم يفعل منكرا وإنما أطعمه الله سقاء فلماذا ينكر عليه لا في فرق ينكر عليه المنكر من المعصية المنكر من المعصية الأكل والشرب في نهار رمضان لمن وجب عليه الصوم يعتبر منكر وليس بمعصية لوجود العذر وهو النسيان فمثل هذا ينبه يقال لأنت صائم لا يجوز لك أن تأكل وتشرب فأكله أو شربه يعتبر منكر مثل الصبي لو شرب الخمر هل هو عاصي طفل شرب الخمر يعتبر عاصي لا لكن فعله هذا يقر عليه ما يقر عليه قال هذا منكر ويمنع منه طيب يقول جمعت أهلي في نهار رمضان لشدة الشهوة وطاوعتني لأن يقول أنا نتائب ونادم فادع الله أن يغفر لنا يصل الله أن يغفر لنا ولك جميع المسلمين وماذا عليك؟ عليك الكفارة كما سبق الحديث نعم اتقرقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد فإطعامه فإن يستطع فإطعامه ستين مسكينا وكذلك الزوجة يقول إذا غربت الشمس أحيانا يؤذن وبعضهم وبعضهم وبعضهم إيش؟ الشمس فماذا يفعل إذا غربت الشمس أحيانا يؤذن وبعضهم ما أدري كلمة ما هي واضحة وماذا يعني قوله تعالى حتى يتبين لكم هل تدل على المبالغة لا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر باعتبار أن الأصل بقاء الليل فلا يجب عليه الامساك حتى يتحقق من دخول الفجر هل الوصال بعد السحر إذا لم يوجد من شقة فهل يعتبر فيه كراهة ذكرت هذا يقول رجل السؤال الأخير وقع على امرأته في نهار رمضان فكان عليه كفارة سيان شهرين متتابعين فهل يصح أن يقول سوف أصبر حتى يأتي رمضان القادم وأصوم وأصومه شهرا معه لا شهرين متتابعين من غير رمضان الأخ يبغي يصوم رمضان ويبغي يصوم شهر آخر معه صارت شهرين لا يقال يصوم شهرين متتابعين غير صوم رمضان نعم. هل يجوز استخدام الأكسجيل للمصاب بالربو في نهار رمضان ما لا يدخل إلى الجوف فإنه, فإنه يجوز فإنه يجوز فبخار الماء الذي يستنشقه الإنسان اللي مثلا يشتكي من صدره أو نحو هذا هذا يصل إلى الجوف والجوف ليس المقصود به البطن والضرورة وإنما هو هذا التجويف نعم فمثل هذا يفطر وأما البخاخ فلا يفعله إلا للضرورة فإذا اضطر فقد يغتفر والسبب في ذلك أنه يسير ويضمحل ولا ولا ولا يصل إلى الجوف غالبا و فيقال ذلك كما يقال في المضمضة حينما يضع الإنسان الماء في فمه فإن الماء تبقى بقاياه في الفم ويخالط الريق واضح؟ لكن مثل هذا لما كان يسيرا فإنه صار صار مغتفرا صار مغتفرا مضمضة الإنسان هذه المضمضة تختلط مع الريق فلا بد أن يصل شيء إلى الجوف ولو يسير فلو تكلفنا هذا التكلف الإنسان لو أنه غسل السواك وجلس يستاك فيه بل نفس السواك في مادة تتحلل أصلا كما هو معروف لدى المختصين لكن مثل هذا يعتبر يسير ويغتفر ولا يتعمد بلع عجزة السواك فهكذا هذا البخاخ البخاخ الربو نقول لا يفعله إلا إذا اضطر نعم يقول رجل كان نائم فاستيقظ قبل المغرب بنصف ساعة هل يجوز أن يتم صومه هذا الإنسان طبعا ترك الصلوات هذا الظاهر من كلامه أنه رجل نايم من الفجر إلى قبل المغرب نصف ساعة فما هذا الصوم يترك الصلوات ويصوم أما ما يتعلق بصحة الصيام فإنه فإن صومه صحيح فإن صومه صحيح ومن من صام من نام نوى الصيام ثم نام ولو استوعب النوم كل اليوم فإن الصوم فإن الصوم صحيح لكنه غبن غبنا كثيرا بخلاف من أغمي عليه لو إنسان أغمي عليه قبل طوع الفجر إلى غروب الشمس وهنا يصوم قبل الإغماء فالصوم لا يصح لا يصح صومه وهل يجب عليها القضاء الأقرب أنه لا يجب عليها القضاء لأنه قد سُلب الاختيار واضح؟ متفع عن التكليف مثل المجنون ولو أعطي إبرة بنج لو أعطي إبرة بنج بقي في البنج من قبل الغروب عفوا من قبل الفجر إلى بعد غروب الشمس فمثل هذا يشبه النائم من وجه لأنه مختار باختياره يعطي البنج ويشبه المغمى عليه من وجه لأنه قد سلب الإدراك سلبا لا يتمكن معه من استعادته لو أيقظته حتى ينتهي مفعول البنج فمثل هذا يشبه هذا من وجه ويشبه هذا من وجه المبنج فمثل هذا المبنج لا يصح صومه واضح وهل يجب عليه القضاء الأحوط أنه يجب عليه القضاء لشائبة الاختيار اللي ذكرتها الآن مختار يوم يعطى البنج بخلاف المغمى عليه فهو بغير اختياره لكن لو كان البنج ساعة أو ساعتين أو نحو هذا ولا أكل ولا شرب أو كان الإنسان هذا أغمي عليه ساعة أو ساعتين في النهار وما أكل ولا شرب فصومه فصومه صحيح صومه صحيح والله أعلم صلى الله عليه